بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ق ا ر ع ة ما ا ل ق ا ر ع ة وما أ د ر ا ك ما القارعه, القارعة؟ يوم يكون الناس كالقراش ا ل م ب ث و ش وتكون الجبال كالعين المنفوش ف أ م ا من تكلت موازينه فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادعاك ماهيه نار حاميه